بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وصلب مبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ورثة بعه بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنا قبلنا عاية السلطان إلى آيات أفرت رب لي اللح صورة فصلا ترسيج الروحين لتبين وقال الذين كوي وحيدا الكفر وكالو بين ربنا ربنا يوم عرنا نتوس الذين الذي اطللا للجنيه ومن الجنيه والاساقابيل فيها طال نتالهم عن تحت أقدامنا يقولوا اني هذا من النسل دي ان الذين قالوا الله والله الى ثم علي. على لا اله الا لا الله وتوصنادي وبدلين تتنزلوا بحق عليهم وركب قبل جنودا وركب باصيدا ملائسو waxay dhigii albaata khaafuhu baqina oo wax idu ku soo socodood ka baqaysan male wala tahdinu hana murugoonin waxa adunka kaga tagteen wabshiru ku bisara istabil jannata انغا الى الى الى توسين اينا اخذنا صاحبنا قبرنا ان قوه الى لنا قيام امر يعني دين لا ولكم في ما تشاء تجتهى انفسكم نفتين وحدهنتم ولكم فيها جنته ما تتعره وحا طلبته نزول المرتقات غفور الله دفع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 iyo marka qabriga lageyo iyo mar walba walaaltoo waxa idha baqina wax mustaqbalka oo idin ku raayo dhimihi ma jiraana hana murugoonina waxa aad ka timaan oo wadaa ayda aruuraha akow bahadina jannada ku bishaareysaa jannada leedeen bal qade awlba aniga oo awliyadina saaxibadinn baanay adduunka marka joogtaa saaxibadinn آخر الساحباني <سؤال> بانه جلدا، يعني يكوسه الصلاة، جلدا ده حديث وحياه الوحك الصوت فجع شاهي، وحياه الوحك الصوت الضابطان ومرتقادا للمركان، بركميشة وحيلوم وقاتل قلدا لا إله إلا الله محمد رسول الله كد من الشرع إلى الإسلام ككل لقب موي، يا دوقفك أفكا باكي سكيد أهده، لكن من الطريقة دي كل من، حوي دوقفك الصوت ملائكتنا ساسينهيل إنهم نقوم وصاحبة الملائكت إن الذين قالوا يدي ربنا رب جوام الله ثم استقاموا على طريقة النبي الله كت الصناديق تتنزله كسور دل عليهم تصور الملاك الملائكة كسورهم بركان دمانياري بركان قبر الجواري ملاك الله تخافوها ببقينا مستقبلها وإحدي كسور الصناديق ببقينا ولا تحزنوا هنا رغونين وحاطق ثيماة، وابشروك بشاريست. بالجنة الجنة تجنة، الله في الجنة ديكون ثيماة يعني توه عنو لقوا الريجوم، حالين شو حمرك النفط قابطون، هالكاسين ملا ملكو ملكو ملبا النفط قاعدة يا الرحمة دي هالكاسين فرديا العلاب، ماركين النفط يي ملاكسي باو هايدي، نفيا هاي طيب كار، أد عبادة الحبار سنة لا واحد باتين بتشيل أوجاد صوبه إلى رب القفور الصوبه غير القفور تيرولاك روحه نفيه إن جسد خبيث كقطن ت صوبه إلى رب القبر الله تعالى يسألك الصوبه هذا بكملائك وصاحبه ذم بلاك لا تخافوه الله تخافوه ولا تحزنون هنمر وننا وابشروا ركوب سبيل جنات كنت ما داي دتو ادو كو لي زين يبو نحن ان اولياكم صاحب دين بان في الحياة ، نولا سنه دنيا ادو لا جونايو والذين الى لنا ان عملتي والدين كقرنايو ان الخير كمرتم دون خير كان ادكو هاجينينا اخرن صاحب دين بان وقبل ان ادين كو ايمان باسي كار ادين كو ايمان ولكم حيدين سولا فيها جنات ما تجسهي أنفسكم نفتي وحي جعلاتكم ولكم محيدين سؤالي في هذه الجنة التي لا تدعون الوحى بالبطار وحالبتنا في الجنة ملكة سبحان الله والحمد لله أتكري لا أتكري وقيمة ذكري أن الله أتكري عنه وحينا وقال إلى الجنة لا يفتنون من يقولون لكم لا يفتنون من يقولون لكم أدى الله أتكري عنه نزول المرتقات وحاسين ومن رب رب حقيقاً غفوراً وآف الرحيم الحارثا وبنحسن يا كفي عن قول هذا النهار ممن أحد دعاء ابي يا الله إلى درقه الله ذاتك او يا وعمل عمل الفر العمل ولا كسلا وقال لي انني انكم من المسلمين المسلمين كانكم مثل المسلمين كانكم هي واحد لوجت لافقه ان قولوا عشر دم هي عقيده سن ان مسلم هو اسلام كان marka qowl ka fiican ima jiro qofka dadka alaa في yahay imatada sida durus samarkala dhinayoo waciga oo kale waa nada oo kale waa qofka oo wax halis gelinayaa muadinin ta marka soo galay يا رسول الله ان كان الجهاد كجيف حد نوغه تجسد ذلك الشيء ويتبنت به وايمان دونت وقت المؤذنين تدك دعيفك اعدانك لو يا ايمان دونتي برك سا سوي ودعيه ان لو مؤذنيته واكمد ما هو من احسن قول انت الى الله واكمد وهي أحسن كيبا احسن قول احسن قول ممن تدعى ويير الله الله خلقنا أقوياء له، وهو عمل عمل فلصالحه عمل ونازل وسرع جواب فصل، هو قال يري إنني ألقو من المسلمين المسلمين هكذا أيني، يعني سدى عقيدة سل، وأفكبار كيسا إلى كأهيل سدى عقيدة سل، ولا تستوي مثنا الحسرة ونادي يوحى في عن، ولا سيأتوا حمانته مثنا ونادي حمانته يدفع كهرجى، بالتي التي هي لأحسن فعلا، بكي عمال أبو السميع ado fiicni kugu jawaa fa yadaa lidi wa waastago bayna ka wa bayna oo adiga isaga dhaxdo adawatoo xadnimay ahay kaano isaga wali uu saaxiib xamiiman oo qoodo waxa maashan ay waxa lagu abaal mariyay isaga ugu dar waxa kamida in loo isaasameeyo yahya habu malkuul harim ba ku dhigay qofki markuu inta uu xumaan iyo wax uu ugu sameeyo adadoo wax weyn aan xirqaasho balita damaysan go'an loo baaqartiyo saahibko laakiin adaa ruuxa xulu samayn ad ruuxina ku hurgeeyso laba dino ولا سياتوا عمان تمسن اللبرعس يدفع كهرجى بل تيته يدو حصرو في عيني بكي عمال وغصما يوم وحفي عن كهرجى فإذا الذي وابي سابق كي بينك وبينه عداوة علوي نما يحيل كانوا وابي سابق وليين صاحب حاميم الأولان من العرب قبيو والحندي والقد أمر على اللئيم يصبني فمضيت ثم تقلت الله يعنيني ninnooyay ay u eef degadeen ban mariboo war iska socda wax dhaw aaniga biyay jeedan dhingo barka dadka xumaan sameeyayasha hadda la tirsaato oo ka qaadato wax u kulaadasho tii wadinaan قال الله مسي سفدة أيده هي طلقاتك إلا الذين كفوا الصبر وصبراً أو صبر كذا عدد هذا نقي أو صبر كذا بناك شو هذا نقي وباي نقاها الله لا مكلم إلا ذو حظ لا يفمي صاعم عديم نوى من خير بدن إلهي الذي نجيبه سفدة نكون نغنى خلاويه أوفين تحمله وصبا يصبراً أو عدد سيقف سراً وقف دفتي سويته الله خير من ما ك هو حال الجواذة إيش سو جيو قف هنا دوش ما نكوب إلا حلا ترسل وتنانس سوق غداد كواذد شاء وكانوا هيا يكونوا شرف لعبة فوق وما يلقاها لا لما كل ميو سفظ أياد إهد الغادت كأي صبر كان إلا الذين كي يصبروا صبرين وعلى ضدي اللي قياد كيس بطي وما يلقاها لا كل إلا ذو حد داف من الصاحب المعلِم الأول وما يذقنك هذا دو كوسود السوم من الشيطان شيدان حجي نزق دسيد وسواص فسعد بالله علما ذنكر إنه أله هو ألا عصام يحكم غلويه العليم شيدانك ووخيان بدن هذا وسواص حجي الشيطان كاجيمانه شيدان كان مروله بن آدم كه إحساب بس كبيع لكرتاي واسك وحط سكسين كرتاي و اتسقا انا نكرتا شيطان كويندا لك بغانك سوحن شيطان قرسونها وا قايد حدو حديس وتعالى يقول عليه الصلاه والسلام مركو صلاه دا قال من, من عليه و ايما إما ينزغنك أدوك أسهدسه من الشيطان الشيطان كحبيس نزه وصوات فاسعج بالله ألاك مغنقل إنه ألاهو يسوى السميع كمغلوه وحوالباء ومن آياته إله أدي سوى حكم هذا تدل على قدرته الليل هبينك يو النهار والشمس عاد والقمر لا تسجدوها أسجودنا للشمس قرحلها أسجودنا ولا للقمره ديحنها السجودين والسجود السجود لله عليه الذي قال له خلقهن عبوري إن كنتم هداتهين إياه ألا تعبدونك وعابدون إلهي قدرة ديسة وحاكتوسن وحدانيما ديسية قدرة ديسة هبينك يا مالك هبينك بالذلمة وملوية مالنتنا بالضياءها وافتين هذا نوال يقول باقن مهيانا سيد الله قتل قد دبضوا بيسائس واحد مركوم بالتقوى بكي كلا إيمان اذكرنا عن bidoor barno waqta la galiba jiree shamsadi iyo qamar ka wasil oo kale iyo burho wa ilaahi qudridi si ku tusin shamsadi iyo qamar ki habay ki مرك مركي مرجيزات كفراب بالشمسدية قمر كيوم وصورة جل كوا عقل جاب كيوم إنه واحد إفتي ما يعبدان وإنه عبدان طبعا مرك كوا عبدان كي أبوري كعبدان للي كون عبدنا كي أبوري عبدان وحوبه أبوري لما عبد كروي ومن آياته إلهي أدليتي سواحكم إذا الدالة على قدرته الليله بيك ونهار ماله بيك ماله أنكلا باقني نصاي ورسخ لحد السماء يوشم شاد عاده يوال قمر ضيحه يقولوا سدوا كذلك هلكاسه كاتوبخيو شعاعه سمادا فرد بي كجتا با ليده شعاعه عاده با انق الشمس لا تسجدوا هو سجودنا ولا وسجود سجودا لله الله السجود الذي الله خلقهنا ايجا ابو ريد هبكي يا مالتي يا شمسك يا قمرك ان كنتم تعبداتني اياه فسجدوا هذا الشمس والقمر كعبدين لا ليه وهكاسته الله اهين هاداد عابدون ود عبادته سو وا سيلو كلو فين يستكبرو ددكو هداي عبادته الله ككبر قد سنم فالذين قوة عند ربك ربجا أكثيسيهم الملائكة هذين يسبحون الله والتسبيح له الله تسبيله لهم كونه هارمالتيهم ويقول لا يسألون الدال مهيا داد بني آدمو عبادات الله كثي برتان الله وحده يعلم شأن الله نهدين مباهنا ملائك أكثيسي أدمي سكملهنا وحوي مالين الله عبادات ما عن عبادة آهين وحبب معلناه وما قاعد <تصفيق> شودا دافك على ملء هو نورانيك ألهو العبد هو ألهو أديجية عليه سلطة وسلام تايدة في السماء وحق الله تايدة ويتي يغبا إلى ذاين وارو قرءين يتشيرو مهايل ميل جمتش دال الله ده هو عن ده بسوعنا إنه قد دم بيبليرن هايو وإنه قاتلونه ده ذلك إنه وين نصير عقده ينا في بركة سبحانه وتعالى وإحنا نقدر نعاه وإحنا نقدر نفعل هذا إنه ملاك ثان هذا مرفوض إبادة عليه فالذي نكون عند ربنا ربنا أكتيسه يسبحون ويأتسبيح عليه سبحان الله والحمد لله إذا سهين بالليل هبكي يوم النهار مالتين وهم يقولون الله markay inagu nadeedaa sura qalina maheena ndal in adab bil matal salatu layke nika tukada mar markay hurdadu ku dhaafsiin aanu wal ku farhaa markay hurdadu dhaafsiiso waxa ii haqiqo bi alla adhi illi sawa hakama dadu dal ala qudratii annaka adigu taral ardh dhulka waa arki qashaa'atan yado qalalan oduleysa qushuuc wax dhayif ka laayda fidaa ilzalama kan ku dajinay ah tuusada albaabiyo ee tazab wii lo lo rasasi gariir oo nabaad ka soo baxay ba gariiride warabdu نبات sooziyali wii soo fud إن الذي <سؤال> الله <سؤال> أحياه أرضع دمتنه لجيه لم يلمته قوة نتن إسلاه نولينه إنه الله على كل شيء سهل ككل قدير ككروه وهي بأله oo ختوصنا الله ختوص قدرذيث وحاكمها نلقيه أبار أو من الله يروي يرد آيات مركها دربن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 waha kamida anaka adigu taral adduulkii baad arkaa xaashiicatan iyadoo qallalan u dulleysan faa'iido ayna markan ku dajiin calaahay ha tusheeda albaabiyaha itajid weyn oo nolol oo gariir we rabad weyn iyo ziyaada nolol ka soo saasay nolol nada ka soo baxaa yaasada bay suugulgelin we rabad weyn iyo ziyaada adduunki soo foor dhiciyo wixii لم في الميتاقواد انتينا دوّن ولاينا إن هو الله على كل شيء شيء لاك كل قدير ككروي إن الذين قوة يلحدون اللحية في آياتنا آية ذهية اللحية ومعناهذي معناهنا هي كدوة لا يخفون علينا أن جمغش صارب وقال ليه وينو هاي ذه كدوة مية أَفَمَنْ حَدِّ يُلْقَى اللُّغُوتُ ثُورِيَ فِي النَّارِ النَّارُ اللُّغُوتُ ثُورِي خير المياه خير بدر أما المسئّحَ حَدَّ بخير بنياتي من آمنا نسوع آمنا يوم القيامة قيامها يوم كيس اعملوا عمل فلا قال اليه مشيت محددون ترى وحين قدئدون واعرضتن دون ترى واحد دون تان عمل فلا إن وان بما تعملون وحال عمل فسف يصير كاركبون ان الذين يحدون في آياتنا اياته الله معناه ان اوتلى كلمه لخنا وامرت الى ذلك الايه دي معني الرحمن على على السج و يقلبه قهر هو ya busmi'a ya basir midna ma laha waxa weyna cilmigu uu leeyahay ilaahay waa mutakallim quraankiisay isaga ku hadlay baa laa soo ma baahdo karee xilalla subhaanahu wa ta'aala aayad kasta oo la leexiyo waa sidoo kale aayad al shuddijoo macna lagu soo dijo وحكوله إن الذين كفروا سترهم حبتهم بول هو قالوا من حبدها دقيس سواه عليهم أنذرتم أن لم تدركوا ما يدرك ما يدركوا إيشكم حيا المحبدي إله بقوق التسعينين بول وحاسوا كالمركات دتصاسك كتوكساس والقربات كتوكساس لا تفسير الإشارة والسيدا سو ميرموع تفسير الإشارة ما لي مركا آية هذا يا على اللي حنته قوق السيدا يعلي الله كمقصرني الله بأمان ما marka quraanka dhilli xinka raamacina ata القرآن malka la fasirayo to wa hashar diya ninka quraanka tafsiirin iyo fasiraya labada luqo inu yaqaan luqad ku tarjumo iyo luqad ku الفاظ القرآن كان لملتو الترجمة كروا أفسو ما للجوماء غري كروا يا أفقر تونا لكن معناه هو على الترجمة معناه ملكة الترجمة شرد وحاء قفك الترجمة يا المظلقين يقانوا إذا لما كانت تفسير سنية وكسر ترجمة دويل أنا توس أبالي ليحلب بتبكلي إن الذين كوي الحدون اللحيه في آياتنا آيات هايق اللحيوم معناه هذي معناه أنهم كفصرا لا, لا يخفونك كما قصونا علينا أن تضع من أحد يجد أن في النار في النار تنحض مياه خير و بدل. أما أحد يجد أن يكون خير يأتي إما يأمن لسوق أبيه يوم القيامة قيامه يوم كيس قف نار في قنب يقف أمن يقف أمن يوم القيامة لا خوف عليهم ولم يحزنون لي لي. ما ما ليه لا يسكن مدبع لا يسكن مدبعا amininta ku darsan أو wada diniga mar la iimalo amal u amr salaama ashiitu waxa la waxa xarbtaa idinka wax wax wax wax wax wax wax wax wax wax wax wax wax wax wax wax wax wax wax wax wax تالفون معدبون واحد انت تقف تصير كتاه كو قرانك بيني مركو يمين وا كافرون وانه كتاب كنن لكتابه كتابي عزيز الوقال يا و واحد دمك لا ياتيه ميمد البادل بعد من بيني يدي هرتي سميمد ولا من يعني نعم بادل تبديل بعد اللغمه يمد ومبدل كا وقعيب الله من النسخة وقعيب الله من قبل وقعيب الله من قبل وقعه من رب الرب رب هاتين رب راسو حكيم فالسل شيء الذي يسيده كهب سيه حميدنا ومهاتنا وحال الله وحص ما يوهنا وضوح فيعنا الله سبحانه وتعالى وغلية كهو قرآن كان قد قل وبي مركو يميد وقال وإهاليكي وإبابايا قرآن السفرية سبحانه وتعالى كتاب العزيز وقال إن أغمري كارتية وحلا إبان كرام من نمتينه بادل لدن عنا كرام كوريا خوص مالبا بادل كمار سوغلوه زيادة إياه نقص إياه تبديل من نمتين بادل ما سوغلوه القرآن هو معصوم ويوال إلالي مالك جبري المركة لوجه سودي بيسانه وحشايدان هو توسا لا تحرر به لسانا نبغي الوين قل بجع أنجاك جلي عرب كانوا أنجاك قاعري ثم إني الله سبحانه وتعالى، قلوا إن كأياديه، النبي قلبي يسال بورور، عرب الله الذين كفروا بيدك لما جاءهم كتاب كل كتاب كتاب عزيز أو لا يأتيهم بين ما ألبادل و بادل. من بين يديه أرتكى جميما ولا من خلفه قلاسنا كم يدين علبك كجميما و بادل بلوسوا مرمال تلزيل سودج و يو من ربي ربي حقيقة هاتي ربي قاسو حكيم شيء ولا بس يجوا بسيعين أمة ملاحمي دينه ما يقال لك إلا ما قد غير ببلى مفرد عليه سلطة و سلام دعوة و كوش رحوج هذا تبرتي سوى وحال ويله ما يقال الله حال وجو مدحه إلا ما قد قيل وحال ويله موجانه للرسول فسوسه ومن قبل كاريه إن ربك الرب قال له مغفرة دم بالله فكون صاحبه عدي توبك أنت وذوي عقاب العقاب ذو صاحبه أليم المليم وحنشساه عدي ذي ذوي حق لا بلا صفائح برب ليهنا بذو لا بلا صف الدار نقول محمد عليه الصلاة والسلام قال كليه وحول ولقبي أقوم رسولي هو وخي لوو ييريي اسيدي لوو بيرين وان باادiga na lugu baney markaa wax dhibe hin majiro waxaa weey adiga waxaad fadaad u ciddii qurxadana dami dhaafay helaya ciddii kale ku diidan ciqaabti ba ma isan u taalo taasad ku وذو عقاب العقاب ذو الساحب وآل من آل من وحنه جساه ولو جعلنا قرآن كهذا كي القرآن وقرآن عجمي اللغة العربية لقالوا حديثه هو عربي يقولا فصيلة الله فصيلة ما لك العذية آياته آيات ما لك ما بقرن إن القرآن وقرآن عجمي وعجمي مياه يو النبي, النبي عربي عربي, عربي قرآن النبي عربي اسمه بالله به نهلاء فوسدعته هو برقان كل الذين كويه حويه هاي قل واحد كترها هو برقانه للذين كويه حويه هاي آمنوه مني هودن هنوني هو جامي يوشفاء هاي يوم الشفاء العافمال قلب كي كذا عافمال إياه شركه إياه وشواز كي كذا عافمال جس تكلفتي والذين كوي لا يؤمنون آمنوه منن قرانه في آداني دجوه دوا قرر الله يسبع أو الدقلائيه. Voi, kuin kun heillä on tuskaa, ammattilaisia, ulakka kuvas, ylädynä, huoltojana, vaikka, missä kahden kahden pihinä on, milloin huoltojana on, maailman huoltojana, ja heidän kanssaan, rupme milloin tähän on, huoltojana, milloin maailman, saa heidän kanssaan, siitä kuin heidän kanssaan, ja heidän kanssaan, ja heidän kanssaan, ja heidän kanssaan, Joo, kun Quran kelloaaksi se muistaa niin se mäfäämiä. Ruhtimell vuokolla kelloa kaukanaoin. Quran kaukana on kuin ajo sujuja. Quran kaukana on kuin ajo sujuja. ja huoluselvi. Alla Subhanahu Taala ma waxays la bayd dal dhihlahaa warran ajamiyi nabi arabii say suqadan kara demilay muhammed de meela ajabe waligii ba matagin ajabigintaba wax loo yaqaan romii iyo farisiyo yaa loo yaqaan markii uu shaam tagay saw dhalinyaro khadija bint sharigit u xagaageyey iyo maru adeerkii raaci algayka kalana maba yaqana wax luqo kale uu yaqana ma jiraa marka wuxuudii ilaahay raadi ajamiga laga oo raacdan hanu buuya wadali xaqayd bukuridi qalbigaana uu caafay waswasi iyo shakimidna ma jiraa nin quraanka adaydu unta habaq qumannatay wa ahbadan baad ka shaki war waxaan marfoo sidoo run u jeeday dad ka shaki laakin quraanka macahisaadu qalbigaaga galo shaki waad kala tagteen la bu kaddabo la yahay adan waxaan ognahay tajriba aan ka qaadnay dadka aaminsan in ay quraanka laakin dadka wuxuu uga farafaadki wax iska amisan quraanka ma fahmi karaan wax walba dee loo sheeg waxa looga jeedaa bukuray wax aad u xususanahay wax aad u xususanahay ee ka weeydiiyey kanoo meel qaxooti ajir iyo sheekh baktaab noo qoray in kitab aqriya oo tafsiir فهذا يبدو أن تخذنا لما نذكر الله يحب لك وإذا هذا القرآن يقول له القرآن وقرآن عجمياً وعجمياً لقالوا وحيده لها لو لا فصلت ما الله عدّيه آياته آياته ونلوشره ونقرنا عجمياً القرآن وقرآن عجمياً وعجمياً ايو ونبي النبي عربي وعربي هذا ما لحظه سيدنا الله قلوا حاتلنا هو قرآنكم للذين كون آمنوا مؤمنين هدى هنوني هجامي وياه وشفاء عافمات والصواسق يوحون لنا لقافية والذين كون لا يؤمنون عفماهن القرآنك يا يؤمنون هذا مفرول كذي وقايهاي في آذانهم دجوهذ وحقوسهم وقرن اللهك وإنك علسيه وهو قرآنك عليه بشر العمل ولاك أكو ينادون وحلاقة دواقي مما كان مكان بعيدين إنه فج بعلقة دواقي يعني ذنب يلف وكتاب يلمده ووف يحصل على التكتاب موسى, موسى الكتاب كتاب توريذها فقط لفعه وانه يسكت في العفاية قال نواجه لهم قال نواجه لهم وانه يوجد كلمة كلمة هذه حكم سبقة الرئيسة من ربك ربك وانه لا يوجد داخلنا وانه يوجد وهناك بينه وانه يوجد حكم لهم وينهم يقول الله في شك شك يوجد منه من الكتاب شك يجب أن يكون مريبا الله سبحانه وتعالى دتكم ركين دم بجغلة والدينها بينيان وقال لماذا وقا. أُبرئنا له الله إن أنا الله عقابته كسودة الجنين كلمة كان حكم الهين عقابته سودة الله لكن الله سبحانه وتعالى هو بفضله وحسناته إنه عقابته سودة الجنود كان الله سيوي marka shaki weeyin bay ku sugan yihiin oo muriib waxa yahay sabab go muriib in xog badan weey shaki xog badan في walgalaateena wasiil muusa muuse alkitaba kitabki tawradha faqtalu fu wal sukra fi fee kitabka oo dadka qaarna way rumeyaan qaarna way beeniye way noom dad kuna من عمل قفك عمل فلا عمل عن عمل وناكسا وأن بدعي شرك مننا لهذا فلنفسه نفسه سأمبو وعمل فلا الله أحبقه جمبهنا ومن ساء قفكي حميانا وحميانا ما دفع عليها تشب كساري هاي إذا وحكمي الله سبحانه وتعالى عمل وناكسانه الصالح وشرك يبدع مننا لهذا قفكي السماية فلنفع نفسه نفسه, نفسه سنبو وحطه راي عدنا وممنا شايا كمان ei, no, huomaa, voimme muutariin. Allah on vaini Bukayer, Allah on räjäytynyt Bukayeriin merkään. Humaan kuopkiä sämeä, istuuko, mitä jos tehdään saarnaan? Humaan taas, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, فلنفسهم بقوا عمل فلاي أعدنا الحكمات ترين ومنساقفك حمان السميينة فعليها نفسي سردك يدون بقوا السميين أعدنا الحكمية لهم وما الرب كان رب قام معها نبي الله محمد بذل منك الظلمية للأبي دادوا معها فعال بالأمثلة مبالغة يؤيا يقال شراء عبد بضنه ضراء عبد بضنه ماذا المركة تهيم معها وين يوم ظلام بذي ظلم ما حق <تصفيق> بالنسبه وين خطا مركه هذا نكدرتي بي بزاز بالليل دري بي كعدتي بعطار بالليل مركه الله ليس بذي ظلم اي ما هتي مبالغه هاد ربك ربك ما بذلام خد الميه للعبيد ا دوما والله سبحانه